وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتأخروا ألا تتأخروا من دون وكيلا برية من حملنا مع لوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا فإذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثمّ ردّدنا لكم القرّة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا harm فإذا جاء وعد الآخرة ليوجهاكم ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أيه يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم رِّكابِرِينَ حَصِيراً إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَمٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ أجراً كبيراً وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَانِ أَهُوَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَدُولًا وَجَعَلْنَا الْلَّيْلَ وَنَهَى رَأَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْلَّيْلِ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معدبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها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 كلن نمدؤهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تخليل لا تجعل مع الله إلا آخرك بتقعد مذموما مخلولا وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا وإِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أخر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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر تبذيرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك درجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها, كل ولا تبسطها كل البسط فتفعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إننا إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وَمَن قُتِلَ مَغْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ وأحسن تأويله ولا تقف ما ليس لك فيه علم.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 ولا تجعل مع الله الهه نقره تلقى جهنم فتلقى في جهنم منو من مدحورا ففاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ليذكروا وما يزيدهم إلا نفور قل لو كان معه آل كما يقولون كما يقولون إذا لبتغو إلى ذي العرش سبيلا سبحان وتعالى عما يقولون علوا كبيراً تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن, ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 الذبّارين نخورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إلّا تتبعون إلا رجلا مسحورا هم كيف ضربوا الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يوم يدعوكم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 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف عنكم ولا تحويلا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 قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 ونخوفهم, ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت قينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَنِكَ النَّدُرِيَّةَ لَا أَحْتَنِكَ النَّدُرِيَّةَ قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فملت بعك منهم فإن جهنم جهنم جزاؤهم جزاء أمورا واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غررا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى ربك وكيل ربكم الذي يسجي الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يخصف أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا لكم وكيلا يُعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا بيت بيعة ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تخضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتِي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يُبلّون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإذ كذل يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتخذوك خليلا ولو لا أنثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصير وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضال من إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوس قل كل ي يعمل على شاكلته فربكم أعلم, فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا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 فأبَعَ أكثَرُ النَّاسِ إلَّا كُورَةٌ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْضُوعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَعِنْبٍ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَرِينَكِ سَفَحًا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء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 ان ميم يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ورسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل ومن يضلل فلن تجد له اوليا من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميؤ وبكما وصمم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا.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 فَأَبِ الضَّالِمُونَ فَأَبِ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ولقد أتينا موسى تسعى آيات بينات فسأل البني إسرائيل فسأل البني إسرائيل إدجأهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزله إلي ما أنزلها أولئك إلا رب السماوات والأرض بصائب وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا.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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ على مُكْثٍ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يتلى عَلَيْهِمْ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون, ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم فشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه